بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجع ما مدعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ويسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهو وجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث